ساعات الجرح بيريح ساعات الدمع بيها وليه على ايه هنتقلل ما هو كل بيمشي ويعدي ساعات الجرح بيريح ساعات الدمع بيها وليه ليه على ايه هتقال ما هو كل بيمشي ويعدي ما بتقفش الدنيا وادي ناس بتيجي وناس بتروح يعني جرح الجرح عادي ومن في الدنيا مش مجروح ما بتقفش الدنيا وادي ناس بتيجي وناس بتروح يعني جرح الجرح عادي ومن في الدنيا مش مجروح حياتي والنهارده فاضل ليه الفراق بقى زي عاده وقلبي متعود عليه نص عمري فتواديني ما افتكرش فرحتي فيه نفسي اعرف مالها الدنيا جايه عليا ليه